اِذ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوَى اِذ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِن تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا اُنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا